اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اولم يرى الانسان ان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 فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الحمد لله رب العالمين